تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَىٰ فِي فِرْعَوْنَ ذِي إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحي وكنا من المفسدين ونريد ان نمنع الذين استضعفوا في الارض عن ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري في وأوحينا إلى أم موسى فَإِذاَا غِفتِ عَِ فَأَقدِ فِي منَتَ غفِي وَن تَ زَِي إِ دُُ إِلَك وَ تقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وَقَالَتْ مَرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا بُنَيَّ وَسَاءَ مَا قَطَلْتُمْ إِلَّا أَن وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن لتبدي يكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن